कुसना आ रे गबलिना आ كلام من ادينا كلام من عندك وملنات عزيه ده كلامك هو الموحي المشبع باللذ ده كلامك هو المراح المجبع بالذال خذنا على جبلنا عالي وهنينا بنجلس معك خذنا على جبلنا تهلل بروياك انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات عايزينك انت بيدك توزع الهباب عايزينك انت بيدك توزع الهباب واعطينا وغمرنا بالبركات افتح يدك واعطينا وغمرنا بالبركات ده انت في العطى ولا عندك تعيرات انت في العطى ولا عندك تعيرا Fill